أ م ا بعد ف إ ن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي ه د محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثات ه ا وكل محدثات بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد حياكم الله تعالى جميعا و بياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم اليوم إ ن شاء الله تعالى ن ب د أ في س ل س ل ة ج د ي د ة من العلوم ا ل ض ر و ر ي ة التي يجب على كل مسلم و م س ل م ة أ ن يتعلموا هذه ا ل أ م و ر وهذا مما يرفع العبد به نفسه عن الجهل من م ع ر ف ة ل أ م و ر ض ر و ر ي ة يجب عليه معرفتها وكلامنا إ ن شاء الله تعالى عن شروط ا ل ص ل ا ة ل ل إ م ا م المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى ولاشك أ ن الفقه في الدين من الضروريات التي يجب على كل إنسان أن في دين الضروريات التي يتفقها الله تبارك وتعالى على كل يجب في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم ف ر ي ض ة على كل مسلم طلب العلم ف ر ي ض ة على كل مسلم العلم الذي هو فرض على كل مسلم ومسلمه ن ا المراد به الذي يرفع به الشخص الجهل عن نفسه من م ع ر ف ة امور يتوجب عليه أ ن يعرفها من ا ل ص ل ا ة و ا ل ز ك ا ة والصوم والحج وكيف يعبد الله وغير هذه من ا ل أ م و ر فكل هذا يعرف بالفقه في في الدين الحديث النبي عليه وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى وسلم عن أنه من يرد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين وهذا الذي أ ر ا د الله به خيرا ي ف ق ه ويعلمه ويبصره ويجعله واعيا فاهما لما يتعلم من دين الله تبارك وتعالى لذلك كان الأمر كان في أ و ا ل أ م ر بالفقه في دين الله تبارك وتعالى من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة ومن ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة ل أ ن ك بفقهك في دين الله عز وجل تتعلم وترتقي وتصعد إ ل ى درجات ع ا ل ي ة والله تبارك وتعالى بين ذلك بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ليس هناك يستوي تشابه بين الذي يعلم والذي لا يعلم وقال الله تبارك وتعالى يرفع, يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين أ و ت و ا العلم درجات فبين ان أهل العلم والذين يتفقهون اهل ل ل تبارك ت ا و ع ى هم د ر ج العلم ا ي ي ة فوق غ ر ه لانهم فضلوا على غيرهم بالعلم وشرف العلم وفي العلم أ م و ر ك ث ي ر ة في فضله وشرفه والحث عليه وطلبه وغير ذلك وبين الله تبارك وتعالى في كتابه فضل العلماء وشرفهم إشهادهم ذكرهم في بأنه على ك ل م ة لا إ ل ه إ ل ا الله كما قال الله تبارك وتعالى شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ف ب د أ تبارك وتعالى بنفسه وثنى ب ا ل م ل ا ئ ك ة وثلث العل باولي أ و ل ل ل ع م العلم لما هم عليه من ب ص ي ر ة وفقه ولم لا و أ ن ه م و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن العلماء و ر ث ة الانبياء أ ن ب ي ء و إ ا ل أ ن لم ي وانما ر ث و د ي ا ولا ر ر د ه ورثوا العلم فمن أ خ ذ ه أ خ ذ بحظ وافر لذلك كان هذا أ م ر ا عظيما كبيرا لمن ينشغل به ويشتغل به طلب الفقه في الدين في نعم وطلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى طيب خير أخي نجيبك بقيت معنا إن شاء الله تعالى لآخر الدرس وأجيبك إن إن إن إن معنا شاء شاء شاء الله الله تعالى الله تعالى و ا شاء ل ل ه و ا ل أ د ل ة ك ث ي ر ة جدا على أ ه م ي ة العلم والفقه في الدين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ب أ د ل ة ك ث ي ر ة في سنته صلوات الله وسلامه عليه على أ ه م ي ة العلم فقال إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وحتى الحيتان في البحر ي س ت غ ف ر لمعلم الناس الخير وهذا الفقه وهذا العلم وهذه ا ل ب ص ي ر ة وهذا الفهم جاء من نصوص و ا ض ح ة و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ث ا ب ت ة نقلها إ ل ي ن ا ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم ب أ س ا ن ي د ص ح ي ح ة ث ا ب ت ة وحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين بحفظ هؤلاء الرجال بنقلهم ل س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون فكفل حفظه أ و حفظ هذا الدين لنفسه وقيد لهذا الحفظ وقيد لهذا الدين ر ج ا ل ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح من الضعيف وردوا على المبتدعة وغيره ال مسلمين وبينوا الحق وضحدوا الباطل فكانوا خير سلف نتبعهم ونسير على ما كانوا, كانوا عليه وكان قديما الفقه ينقسم الى قسمين فقه أ ك ب ر وفقه أ ص غ ر قبل أ ن تظهر الفروع من علوب ا ل آ ل ا ت وغير ذلك أ ي قبل أ ن يعرف الناس أ ن هناك علم كذا وكذا وكذا متفرعات كان هناك عند السلف رضو الله عليهم علم أ ك ب ر أ و فقه أ ك ب ر وفقه أ ص غ ر والفقه ا ل أ ك ب ر يسمى ب ا ل ع ق ي د ة والفقه ا ل أ ص غ ر هو الفقه المعروف من يميزون المرتبطة فكانوا بين بأن الشرائع والعبادات فكانوا يميزون بين هذا وذاك بأن الفقه الأكبر هو فقه العبادات المرتبطة بالله تبارك وتعالى هو فقه ا ل ع ل ا ق ة بين العبد وربه أ م ا الفقه ا ل أ ص غ ر ففي شرائع ا ل إ س ل ا م من الصيام و ا ل ز ك ا ة والحج والصوم وغير هذا من الأمور التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها الاهتمام كان النبي يبين التي عليها الله أصحابه وهذا الواضح صلى عليه ل ل ص ح ا ب ة ومن بعدهم بالعقائد والفقه وطلب الفقه في دين الله تبارك وتعالى وكان الفقه عامه متعلق بالفهم الصحيح و يكون فيه الطالب يحتاج إ ل ى هذا العلم من د ر ا س ة و ا ع ي ة حتى يصلح من نفسه والفقه كما قلت هو الفهم الواضح للنصوص واما الفقه عند أ ه ل الفقه هو استنباط ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة من أ د ل ت ه ا ا ل ت ف ص ي ل ي ة إ ذ ا ك جاء دليل نص من كتاب الله أ و من س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقهاء يستنبطوا من هذا النص أ ح ك ا م ويحكمون حكما باستدلالهم بهذه النصوص فيخرج منه الفقه الصحيح الرزين ومن هذه الأمور التي تدخل في علوم الفقه تدخل علوم ذلك وغير في الصلاه وما يكون فيها من أ م و ر مثل شروط ا ل ص ل ا ة و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها وغير ذلك مما يتعلق ب ا ل ص ل ا ة وقد أ ف ر د الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جزءا وسماه الصلاة شروط تكلم فيه عن شروط ا ل ص ل ا ة ا ل ت س ع ة واركانها ا ل أ ر ب ع ة عشر وواجباتها ا ل ث م ا ن ي ة و إ ن كان هناك بين المذاهب ا ل أ ر ب ع ة اختلاف بين ز ي ا د ة ركن أ و نقص ركن أ و غير ذلك فالشيخ رحمه الله رحمه اجتهد في أ ن يتكلم بدليل واضح ويتكلم بالراجح, تكلم بالراجح من بالراجح م ا ل أ ق و ا ل من أ ه ل العلم الذي وضح أ و ظهر هذا بعد ذلك فبين في هذه الرسالة الطيبة شيء هذه الرسالة مما يجب على المسلمون أ ن يتعلموه وهو ا ل ص ل ا ة و أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة وشروط ا ل ص ل ا ة وكل ما يتعلق ب ا ل ص ل ا ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم كما كما رأيتموني جاء في الصحيح قال صلوا في أصلي صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي فمن جاء ب ص ل ا ة ليست على ه ي ئ ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسمى ص ل ا ة واشترط النبي صلى الله عليه وسلم في أ ن تكون مثل صلاته ونحن عرفنا الصلاه ة أو ي ئ ة الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم من ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة ا ل ث ا ب ت ة نقلت إ ل ي ن ا ووصلت إ ل ي ن ا وفيها بيان واضح عن هيئته في ا ل ص ل ا ة من التكبير إ ل ى التسليم وصنف فيها كثير من أ ه ل العلم وقد أ ج ا د فيها و أ ف ا د وصنف فيها جزءا كبيرا ا ل ع ل ا م ة ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله في ص ف ة ص ل ا ة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إ ل ى التسليم وجاء في مجلدين وقد بحث فيه ا ل أ ح ا د ي ث ر و ا ي ة و د ر ا ي ة فعلى كل مسلم و م س ل م ة أ ن يصلوا كما صلى النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ل أ ن ن ا ن أ خ ذ الشرع عن النبي و أ م ر ن ا بالاتباع ولا يقول قائل ب أ ن ا ل ص ل ا ة تجوز بفعل كذا وكذا بدون م ع ر ف ة لصلاه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم فلابد أ ن يتعلم ل أ ن هذه عبادات يتقرب بها إ ل ى الله و أ و ج ب ه ا ربنا تبارك وتعالى على العباد فلابد أ ن تكون ص ح ي ح ة س ل ي م ة حتى تقبل عند الله عز وجل من حيث الأركان أو النيات من حيث الأركان النيات الأركان حيث حيث أو أ و النيات فعظم ا ل ص ل ا ة أ م ر معروف وهناك للمروز ي أ و المروز ي صنف جزءا في تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة لما أذكر تعظيم قدر ا ل ص ل ا ة ان كان في هذا الكتاب بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ض ع ي ف ة ولكن قد جمع فيه د ر ر وفوائد حول ا ل ص ل ا ة و أ ه م ي ت ه ا وفضلها وغير ذلك من الفوائد. ففي هذا الفوائد من ففي أ وفي هذه الرساله ة إن شاء ا ل ل تعالى و أ ن ا توقفت عن شرح متن أ ب ي الشجاع فتره ة إن شاء ا ل ل ت ع ا لشرح ى ل هذه ا ل ر س ا ل ة ثم أ ع و د إن شاء ا لشرح ل تعالى ل ه المتن مره ة أخرى وسأرفق م ع إن ش اخرى ء الله تعالى شرح ابن قاسم الغزي ا ل شرح م ت ص عليه لتتم الإفادة إن شاء الله شاء إن عز وجل مع أ خ ي وليد ف إ ن شاء الله تعالى عندما ننتهي من هذه ا ل ر س ا ل ة سنعود إ ن شاء الله تعالى م ر ة أ خ ر ى لمتن أ ب ي شجاع إ ن شاء الله تعالى أ ح م د بن حسين الشافعي بارك الله فيكم نعم بارك الله فيكم نفع الله طيب خيرا ان شاء الله ت ع ن ي أ ح ب أ ن أ ت و ق ف فقط ي ع ن ي إن شاء الله تعالى هنا في هذه ا ل م ر ة ل ن ب د أ إ ن شاء الله تعالى في ا ل م ر ة ا ل ق ا د م ة في أ و ل شروط ا ل ص ل ا ة وهو ا ل إ س ل ا م إ ن شاء الله عز وجل حتى يعني يكون ع ن ي ي الوقت متاحا إ ن شاء الله تعالى ويعني بعد ربع س ا ع ة إ ن شاء الله تعالى ن ب د أ في الكتاب ا ل آ خ ر وهو شرف اصحاب الحديث إ ن شاء الله عز وجل ل الله اللوقت الله تعالى ل بارك وبعد شاء فسأترك وفيد ي ق إن نبدا في شرف أ ص ح ا ب الحديث ونكمل ما توقفنا عنده في المرات الماضيه ة إن شاء ا ل ل عز وجل بارك الله فيكم. اللهم ان ر ك فيكم الله ا س ب ح ك وبحمدك اللهم ش ه د ل ا إله إ ل الله أنت أستغفرك وأتوب إ ي ك ص ى ا ل ل وسلم وبرك وعلى آله وصحبه وسلم على النبينا آله محمد